اِنَّهُ هَيِّنٌ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تشكون.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 فَلَوْلَا تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إنا وَلو شِننا لآتَين كل نَفْس هُذهَا وَلَ شِئن لآتَين كل نَفْسٍ هُذهَا وَ حَّ القَوْ مِن مين وَ حَقّ القَوْل مِّلَأَملَ أننجَهَلنَّمَ منِجَّةِ وَناسِ أجْب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 ان ننساكم مذاق عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله اكبر الله أكبر فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينبعون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا منك من كان فاسقا لا يستبون أفمن كان مؤمنا منك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 وَمنْ أَ الغلَمُ مَِّن, من ذُكررَ بِآياتِ رَبِّهِ ثَُّ أَعْرَوَى عَهَا إِا بدَبُجرْفينَ مُنْ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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَن تضِر إِنَّهُم مُنْتَظِرُونَ